بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمد قم الليل إلا قليلا نصفه أنقف منه قليلا أو زد عليه ورتب القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا تقيلا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 فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتقذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وصائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تخصوه فتاب عليكم